بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد المؤلف يقول وتباح ثيابهم أي ثياب الكفار ولو وليت عوراتهم كالسراويب توقفنا عند قوله ولو وليت عوراتهم كالسراويل أخذنا أن الخلاف في الثياب كالخلاف في الأواني وأن هذا الخلاف يشمل ما كان من السراويل الذي أو التي تلي عوراتهم لكن روية عن أحمد في هذه المسألة عبارة أخرى أو تستطيع تقول رواية أخرى يقول إلى أحمد رحمه الله أحمد يقول عن ما لقى العورات من السرويل أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيه أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيه هل ترون أن هذه العبارة تذل على الإعادة أو عدم الإعادة تدل على عدم الإعادة طيب هناك يعني طريقة للحنابلة في فهم كلام أحمد واخترت هذا كنموذج لاحظ كيف أعلق بن قدامة على هذا الكلام لإمام أحمد يقول بن قدامة معلقا على هذه الفتوى لأحمد فيحتمل وجوب الإعادة فيحتمل وجوب الإعادة وجوب الإعادة وهو قول القاضي لأنهم يتعبدون بالنجاسة ويحتمل أن لا تجب وهو قول أبي الخطاب لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك إذن هذا الكلام الإمام أحمد يحتمل أن يكون رواية في نجاستها وأنه لا يجد أن يصلي فيها فينصلى أعاد وفي نفس الوقت يحتمل أن يكون دليل على أنها لا تجب لأنه يقول أحب إلي أن يعيد معنى هذا أنه لا يجب فقط أحب لي أن يعيد إذن الآن أخذنا هذا الخلاف في ما ولي عوراته من كالسروير وأن فيه هذا قول الثاني في مسألة هل يجب أن يعيد أو لا وأنه في خلاف داخل المذهب قوي لكل قول ذهب جماعة من أئمة الحنابلة كما ذكر الشيخ ابن قدامى اقرأ إن إن جهل حالها ولم تعلم نجاستها لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك طيب يك هذا التفصيل كله إن جهل حالها أما إن علمت نجاستها فالأمر واضح لأنه لا يجوز استخدام النجس حتى من أواني المسلمين فكيف بأواني الكفار وثيابهم وقوله لأن الأصل الطهارة فلا تزول بشك هذا تعليل للسابق كله تعليل للسابق كله لجواز الثياب ومولية عوراتهم من السرويل كل هذا تعليله لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك ويصلح أيضا تعليل الأواني وإن كان الأواني ذكره هو دليلا وهو حديث توضع من مزادة مشركة لكن هذا أيضا يصلح في التعليل لهذه المسألة فما قال وَكَذَا مَا سَبَغُوهُ أَوْ نَسَجُوهُ ما صبغوه أو نسجوه وهو وهي الثياب الجديدة تجوز بالاتفاق تجوز بالاتفاق لأنها جديدة, لأنها جديدة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يشترون من الكفار الثياب ويلبسونها وهذا مما هو معلوم منقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نقلا لا يشك فيه عنه وعن أصحابه نقلا لا يشك فيه ثم قال وكذا ما صبغوه ونسجوه وآنيته وآنيته من لابس النجاسة كثيرا كمدمن الخمر وثيابهم هذه مسألة وهي آنية من لابس النجاسة كثيرا وثيابه حكمها حكم آنية الكفار والقاسم المشترك بينهما أن كل منهما يلابس النجاسة كثيرا أن كل منهما يلابس النجاسة كثيرا أو يظن فيه ملابسة النجاسة ولذلك جعل الحناب حكم هذه المسألة حكم واحد فصالت عندنا ثلاث مسائل فيها نفس الخلاف والكلام آنية الكفار وثياب الكفار ومن لابس النجاسة بكثرة كما عبر المؤلف مثل مد الخمر وغيرين كيف كيف العكس ما كيف هو هذا اللي اختلف الظاهر والعصل اختلف الظاهر والعصل فإذا كنت سترجح الظاهر فهذا وإن كنت سترجح العصل فهذا طيب يقول رحمه الله تعالى وبدن الكافر طاهر بدن الكافر طاهر لدليلين دليل الأول أن ذبيحة الكتاب طاهرة الثاني أن الجماع مع الكتابية لا يوجب أكثر مما يوجب الجماع مع المسلمات هذا يدل على أن بدنه طاهر بمعنى أنه لا يجب على الإنسان أن يغسل جسده بعد أن يجامع الكتابية لأنها طاهرة فلا يجب عليه إلا الغسل كما يجب في جماع المسلمة فهذان دليلان لطهرة بدن الكافر فإن قيل أن الله سبحانه وتعالى صرح بنجستهم فقال إنما المشركون نجس فالجواب فجواب الحنابلة أن هذه النجاسة من حيث الاعتقاد أن هذه النجاسة من حيث الاعتقاد فهكذا استدلوا وأجابوا عن دليل المخالف رحمهم الله تعالى نعم وبدن الكافر طاهر وكذا طعامه وماءه لكن تكره الصلاة في ثياب المرضى والحائض والصبي ونحوهم نعم الصلاة في ثياب المرضع والحائض والصبي عند الحنابلة مكروهة لماذا؟ قالوا مراعاة للخلاف واحتياط للعبادة لأن المرضع والحائض والصبي يكثر منهم خروج النجاسة أو يكثر منهم ملابسة من يظن فيه نجاسة بالنسبة للمرضع وأما الصبي والحائض فقد يخرج منها ما يؤدي إلى تنجيس الثياب فقالوا أنها تكره وفي الحقيقة قالوا هذا الحكم للحنابلة فيه غرابة إذا كانوا يرون أن ثياب المرضع والحائض والصبي فقط مكروهة تكره دون ثياب الكفار فهذا غريب وإن كانوا يرون أن ثياب الكفار أيضا تكره فلا غرابة لكنهم لم يصرحوا بالكراها لكنهم لم يصرحوا فيما أعلم بالكراها فتخصيص ثياب المرضع والحائض والصبي يعني فيه إشكال من حيث أن الذي يؤدي لكرهتها موجود في أولئك موجود في أولئك بل أكثر موجود في أولئك بل أكثر لا سيما في زمننا فإن الكفار اعتادوا ألا يستنجوا ولا يستجمروا الكفار اعتادوا فيما يظهر من حالهم أنهم لا يستنجوا ولا يستجمروا فهم عندهم ملابسة للنجاسة أكثر من الحائض والصبي والمرضع الحاصل أن الحنابله يرون أن الصلاة في ثياب هؤلاء مكروهة مراعاة للخلاف واحتياطا للصلاة نعم ثم انتقل إلى موضوع مهم ولا يَطْهُرُ جِلْدُ مَيْتَةٍ بِذِبَاغ رويا عن عمر وابنه وآيشة وعمران بن حسين رضي الله عنهم طيب هذه مسألة كبيرة كبيرة في المذهب كبيرة في الخلاف العالي كبيرة في كل مكان الخلاف فيها مهم وفروعها وما يترتب عليها مهم الحنابلة يرون بلا شك ولا اشكال ان جلد الميت لا يطهر مطلقا لا يطهر مطلقا فهذه هي الروايه التي تتصف بامرين الاكثر عن احمد واكثر الحنابل اختاروها فهذه روايه منتهى أمرها واضح انها هي المذهب الأكثر عن أحمد والأكثر اختاروها فجمهير الحنابل اختار هذه الرواية وجمهير الناقلين لرواية الإمام أحمد نقلوا هذه الرواية ولهذا قيل أنه رواها الجماعة, رواها الجماعة فهذا هو الرواية الأولى عن أحمد وسيذكر المؤلف أدلة هذه الرواية سنعلق على أدلة هذه الرواية الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه يظهر جلد ما كان طاهرا حال الحياة يظهر جلد ما كان طاهرا حال الحياة فقط وأما ما هو الطاهر والنجز حال الحياة فسيذكره المؤلف لاحقاً هذه الرواية الثانية عن إمام أحمد اختار هذه الرواية المجد حفيده وابل رزي لكن القاضي يرى غيره جماعة يرون أن الإمام أحمد رجع عن هذه الرواية القاضي وغيره يرون أن الإمام أحمد رجع عن هذه الرواية وبن عبيدان يقول يرى أن الإمام أحمد لم يرجع عن هذه الرواية وإنما هذه الرواية أخرى فقط وإنما هذه رواية أخرى فقط والذين نقلوا رجوع أحمد عن هذه الرواية كثر لكني أخشى أن هؤلاء كلهم ينقلون عن القاضي أخشى أن الذين نقلوا رجوع أحمد يعتمدون على كلام القاضي فيترجع المسألة إلى واحد ولكن عموما الآن القاضي وجماعه يرون أن أحمد رجع وابن عبيدان يرى أنه لم يرجع عن هذه الرواية الرواية الثالثة أنه لا يطهر جلد إلا ما أكل لحم الدباغة وهذه الرواية اختارها ابن رزين وابن تيمية فعن ابن تيمية وعن ابن رزين لهم في هذه المسألة قولان لماذا؟ لأنها مسألة مشكلة لأنها مسألة مشكلة لتعارض النصوص كما سيأتينا إذن الآن في هذه المسألة عن أحمد ثلاث روايات وكثير من الحنابل اختلف قولهم في هذه المسألة والرواية الثانية المشهور بين الحنابلها أنه رجع عنها طيب ناتي إلى الأدلة وكذا لا يطهر جلد غير مأكون بذكاة كلحمه لا عفوا الآن يقول هو روي عن عمر وابنه وعائشة وعمران بن حسين رضي الله عنهم أجمعين هذا الدليل الأول الأثار المروية عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الدليل الثاني حديث بن عكيم ماتانا كتاب رسوله وسلم ألا تنتفع من الميتة بإهاب أو عصب في لفظ أبي داود قبل موته بشهر أو شهرين وغيره لم يذكر المدة هذه المدة فلهم الآثار وهذا الدليل من السنة ولهم دليل وهو أن الأصل في الميتة أنها نجسة أنها نجسة فهذه الأدلة هي التي اعتمد عليها الحنابلة وهي التي اعتمد عليها الإمام أحمد في اعتبار جلد الميتة نجس هنا أريد أن أشير إلى مسألة قاعدة مهمة جدا مفيدة القاعدة هي ان الاصل الاستعمالي اذا عارض الاصل القياسي قدما الاستعمالي الاصل الاستعمالي اذا عارض القياسي قدما القياسي معنى هذه القاعدة قدم الاستعمالي معنى هذه القاعدة أنه إذا جاء لفظ يمكن أن نحمله على أصل ويمكن أن نحمله على استعمال معروف مشهور فالواجب أن نحمله على الاستعمال المعروف المشهور هذه المرة سنقرأ لكم ليس عن ابن رجب وإنما عن شاطبي شاطبي تحدث عن هذه القاعدة وجعل هذه المسألة من أمثلتها يقول الشاطبي بعد أن ذكر هذه القاعدة يقول تقول النبي صلى الله عليه وسلم ما إهاب دبغ فقد طهر يقول شاطبي قال الغزالي خروج الكلب عن ذهن المتكلم والمستمع عند التعرض للدباغ ليس ببعيد بل هو الغالب الواقع ونقيضه هو الغريب المستبعد ثم قال الشيخ شاطبي معلقا على الغزالي وكذا قال غيره أيضا وهو موافق لقاعدة العرب وعليه يحمل كلام الشارع بلا بد بلا بد إذن عموم أيها بن دبغ فقط طهر يجب أن لا نحمله على الأصل وهو العموم القياسي وإنما نحمله على العموم الاستعمالي والعموم الاستعمالي يقتضي خروج الكلب من هذا العموم لأن كل متحدث بهذا الكلام لا يقع في ذهنه إلا خروج الكلب عن هذا الكلام العام وكما قلت لكم وأنا أذكر لكم الأمثلة والقواعد لا تنشغل بالراجح وإنما بفهم القاعدة قد تقول لا بل أن العموم يدخل فيه الكلب هذا أمر آخر لكن هذه هي القاعدة هذه هي القاعدة التي ذكرها كما سمعتم الغزالي والشيخ الشاطبي وهي قاعدة مفيدة لطالب العن عند تناول العمومات التي يدخل تحتها ما لا يمكن في العرف والاستعمال أن يدخل تحتها مثل ما ذكر الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى نعم ثم قال الآن عرفنا أنه في روايات في هذه المسألة وعرفنا الرواية التي هي المذهب وكذا قال لا يطهر جلد غير مأكور بذكاة كلحمه هذه المسألة نص عليها أحمد هذه المسألة نص عليها أحمد واستدل عليها بالنهي عن جلود السباة استدل عليها بالنهي عن جلود السباع والمقصود بهذه المسألة أن تذكية ما لا يذبح لا تؤثر فيه ولا تجعل جلده صالح للذباقة حتى على القول بأن جلد مأكول اللحم يطهر بالذباقة لماذا؟ لأن الذكاة إنما تؤثر بمأكول اللحم بل قال الحنابلة لا يجوز أن يذبح لهذا الغرض أصلاً لا يجوز أن يذبح لهذا الغرض يعني لا يجوز أن نذبح غير ماقول اللحم بغرض أن نطحر جلده بغرض أن نطحر جلده لماذا؟ لأنه لا يطحر بهذا الدبح فهذا فيه تضيع وإلام للحيوان بلا فائدة إلام للحيوان بلا فائدة طيب ثم قال ويباح استعماله أي استعمال الجلد الجلد بعد الدبع بطاهر منشف للخبث نعم هذه استثناء كما قلتنا الشيخ منصور يقرر القاعدة وحكمه يستثني. يجوز استعمال الجلد بعد الدبق بشروط سيذكرها المؤلف ويخرج تخرج هذه الصورة من عموم النهي تخرج من عموم اللهي وهذه المسألة فيها عن أحمد روايتان الرواية الأولى وهي المذهب وعليها أكثر الحنابلة وهؤلاء استدلوا حديث بن عباس المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم رأهم يجرون شاة ميتة فقال هل لا انتفعتم بإيهابها وفي ذا قلت آخر فدبغتموه واستعملتموه هذا الدليل الأول الدليل الثاني أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحوا فارس انتفعوا بسروج الخيل وبغيرها من الجلود وهي جلود ميتة وهي جلود ميتة وهذان دليلان قويان جدا الرواية الثانية عن أحمد أنه لا يجوز استعمال الجلد جلد الميته مطلقا مطلقا ولو دبغ ولو في ناشف وهذه الرواية دليلها واضح عموم النهي عن الميته عموم النهي عن الميته ثم قال رحمه الله تعالى بطاهر اترأ لطاهر منشف للخبث قال في الرعاية ولابد فيه من زوال الرائحة الخبيثة وجعل المصران والكرش وترى دباغ نعم هو في الحقيقة ذكر في هذه العبارة شروط الدبغ شروط الدبغ النافع لا بد أن يكون الدبغ بماده طاهرة هذا الشرط الأول الشرط الثاني أن يكون بمادة منشفة الثالث أن يؤثر هذا الدبغ في جلد الميتة بزوال الخبث فإذا تحققت الشروط صحت الدباغة فالدباغة بمادة لا تؤثر تطهيرا ولا تذهب الرائحة ولا تطهر الجلد ليس له أي فائدة إذن هذه شروط الدباغة بدونها لا يحصل دبو سواء الدباغة التي هي للاستعمال عند الحنابلة او الدباغة التي هي للتطهير على الرواية الثانية أو التي للتطهير على الرواية الثانية نعم ولا يحصل ولا يحصل بتشميس ولا تتريب ولا طيب قبل ما ننتهي من هذه المسألة ويباح استعماله أي استعمال الجلد بعد الدب. هذا الفرع هو فرع لقاعدتين فرع لقاعدتين في آن واحد القاعدة الأولى أن الجمع بين الأدلة ما أمكن أولى من إهمال بعضها ولو جعلنا استعماله محرما لأهملنا حديث بن عباس قاعدة الثانية أن قول الصحابي وفعله حجة فإن قلنا أنه من أدلة الجواز فعل الصحابة لما فتحوا فارس إذن هذه هذا الفرع من أمثلة قاعدتين <تصفيق> وهما من القواعد المهمة والقوية يقول ولا يحصل بتشميس ولا تتريب لا, يحص... لا تحصل الدباغة لا بتشميس ولا بتتريب على هذا لو وضعنا الجل تحت الشمس ووضعنا فوقه ترابا وجلس فترة طويلة نشف بعدها وذهبت عنه الرائحة فهذا ليس دباغة ولا, ولا تنفع فيه حتى لو ذهبت عنه الرائحة قبيثة لماذا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدباغة والتشميس ليس دباغا وهو دليل كما ترون يعني فيه قوة والقول الثاني وليس رواياه القول الثاني أنه التطه تطور وهذا القول الثاني يعني يقول الحكم يدور معالية وجوداً وعدماً وهو اختيار ابن عقيل وهو اختيار ابن عقيل الحاصل هذان قولان داخل المذهب في التشميس والتتريب الحقيقة أنه الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الدباغة لأنها غالب ما تستخدم لتطهير الجلود في ذلك الوقت أما لو طهرت لأي سبب بسبب التشميس والتتريب وحصل بالتشميس والتتريب ما يحصل بالدباغة ان حصل فهي كافية لأن المقصود التطهير وليس نفس الدباغة نعم ولا يفتقن إلى فعل آدمي فلو وقع في مدباغة فاندبر فاندبر جاز استعماله نعم لأنه من باب إزالة النجاسة وإزالة النجاسات لا تحتاج إلى نية كما لو غسل المطر الأرض النجسة وهذه قاعدة مفيدة وهي أن إزالة النجاسات لا تحتاج إلى نية نعم. في يابس لا ماع ولو وسع قلتين من الماء إذا كان الجلد من حيوان ضاهر في الحياة مأكولا كان كالشاتية أو لا كالهر فهذه شروط ثلاثة للاستفاده من الجلد في الاستعمال وإن لم يكن ظاهراً الشرط الأول أن يدبغ والشرط الثاني أن يستخدم في إيش يابس شرط الثالث أن يكون لجلد حيوان طاهر حال الحياة إذا تحققت هذه الشروط الثلاثة جاز استعمال هذا الجلد ولا حرج في استعماله وإن قلنا أنه لا ينجش وتعليل الحنابلة أن هذا الاستخدام لا يؤدي إلى انتقال النجاسة لأمرين الأمر الأول أنه نشترط أن يكون في يابس والأمر الثاني أن نشترط أن يدبغ فهدان الأمران يمنعان ملابسة النجاسة وإن كان هذا الجلد المدبوغ ما زال أحسنت ما زال نجسا ما زال نجسا عند الحنابلة لكن يجوز أن يستخدم بهذه الشرطة الثلاثة لأن هذه الشرطة الثلاثة تمنع انتقال النجاسة من النجس إلى ما استخدم فيه نعم أما جرود السباء كالذئب ونحوه مما خلقته أكبر من الهر ولا يؤكل فلا يباح دبغه ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعده ولا يصح بيعه نعم هذا مفهوم من الكلام السابق لأنه يشترط أن يكون من حيوان طاهر في الحياة والحيوان الطاهر في الحياة أخرج جلود السباع كالذيب ونحوه مما خلقته أكبر من الهر ولا يؤكل هذا ضابط الحيوان النجس كما سيأتينا في صريح كلام المؤلف لاحقا الحيوان الذي الحيوان الذي ليس طاهرا في الحياة لا يجوز أن يستعمل ولو دبر لذليلين الأول أنه نجس العين أنه نجس العين فهذا الحيوان لا تخفف من نجاساته الدباغة لأنه نجس العين الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استخدام جلود السباع ولا تكاد تستخدم إلا وهي مدبوغة حسنت. إلا وهي مدبوغة يعني ومع ذلك نهى عنها يعني ومع ذلك نهى عنها فكما ترون أن أدلة الحنابلة لاستثناء غير الطاهر حال الحياة أدلة قوية ووجيها نعم ويباح ويباح استعمال منخل من شعر نجس ياابس و هذه الممسلة استخدام المنخل في الشعر الياابس المنخل الذي سنعة من ش نجس في أمر يابس يجوز وه الممسلة نص عليه اححمد. هذه الممسألة نص عليها أاحمد. وتعليلها أن النجاسة لا تنتقل في هذه السة. أن النجاسة لا تنتقل في هذه السورة. لكن فيه إشكال في حقيقة في استثناء هذه القضية ما هو إذا كانت العلة أن النجاسة لا تتعدى فلنقول يجوز في كل, في كل نجس أليس كذلك فاستثناءها بهذا الأمر فيه يعني فيه إشكال على قواعد المذهب نتحدث على قواعد المذهب فيه إشكال لأن التعليل هذا يمكن تطبيقه في باقي الأمور ولذلك القول الثاني في مسألة استخدام المنخل من شعب أنه يكره أنه يكره لو كانت العلة الحاجة إلى مثل هذه السورة لكان, لكان هذا استثناء لكن أن تعلل بعدم تعديث النجاسة إذن يجوز استخدام كل ما لا يتعدى فيه النجاسة كل ما لا يتعدى فيه النجاسة الحاصل أن هذا هو المذهب وهو منصوص أحمد وهذا تعليلهم وأيضا لهم قياس آخر قالوا أنه يقاس على ركوب الإنسان للحمار فركوب الإنسان للحمار يجوز معنا فيه ملابسة والحمار نجس لكن باعتبار أنه, نجس باعتبار أنه يابس فلا تتعدى النجاسة ولذلك بعضهم لا يرى ركوب الحمار إذا كان مترطبا لكن الحقيقة هذا التنظير يدل على ما ظننته أنا وهو أن هذا الاستثناء لهذا المسائل سببه إيش؟ الحاجة وكثرة استعمال الناس لهذه الأمور ثم قال ولبنها أي لبن الميتة وكل أجزائها كقرنها وظفرها وعصبها وعظمها وحافرها طيب يكفي يقول رحمه الله ولبنها الآن المؤلف سيشرع في الحديث عن كل جزء من أجزاء الميتة سيشرع في الحديث عن كل جزء من أجزاء الميتة وإنما بدأ بالجلد لأنه أهم هذه الأجزاء ولأن الحاجة إليه أكبر فبدأ به وليس لأنه خارجي يعني ليست البداية عقلية وإنما لأنه الأهم فلما انتهى من الجلد وذكر التفصيلات والاستثناءات والبحث المتعلق به بدأ بكل جزء من أجزاء الميتة اولا اللبن اللبن نجس بل القاعدة عند الحنابلة أن كل أجزاء الميتة نجسة إلا ما سيستثنيه من الشعر ونهوة كل أجزاء الميتة نجسة لعموم النصوص الدالية على أن الميتة نجسة وأما بالنسبة للبن فتعليل نجاسته أنه مائع لاقى وعاء نجسا فنجس مثله مثل أي مائع يوضع في وعاء نجس فنجس فلا إشكال في تنجيسه عند الحنابلة وقوله كل أجزائها قلت أن الأصل الظاهر المعمول به عند الحنابلة أن جميع أجزاء الميتة نجسها ثم قال وعظمها وحافرها العظم والحافر فيه رواية عن رمام أحمد الرواية الأولى أنه نجس الرواية الأولى أنه نجس وهؤلاء يستدلون بأمرين الأمر الأول أنه من جملة الميتة والميتة نجسة الأمر الثاني أن العظم فيه حياة تقوله تعالى يحيي العظام وهرم فهذا فهذه أدلة الرواية الأولى الرواية الثانية أن الحافر والعظم طاهر وهؤلاء استدلوا بأنه ليس فيه حياة سائلة وقيل أن سبب الطهارة أنه ليس فيه رطوبات فكأن المعلل بهذه العلة يقر أن العظم فيه حياة لكن يقول ليس فيه رطوبات وأن مشكلة الميتة في الرطوبات ولهذا استثنوا الشعر وغيره لكن هذه الرواية التي هي المداب هي الرواية المشهورة التي عليها عمل حنابلة طيب ثم قال وأنفحتها الأنفحة هي مادة تستخرج من معدة الماعز الصغير الجدي الصغير وتستخدم لتجميد الحليب لتجميد الحليب الأنفحة فيها خلاف وفيها عن أحمد روايتان وسأقرأ لكم طريقة القاضي أبي أعلى في كتابه الروايتين في تناول هذا خلاف طبعا طريقته أنه يتناول خلاف بشكل مختصر يذكر الرواية ومن رواها والتعليل وهذه ميزة رائعة عندهم وهو القدرة على سياق الخلاف كاملا بعبارات يسيرة بعبارات يسيرة, يسيرة بالنسبة طبعا لعبارات المتأخرين الذين يطيلون في الخلاف يقول في عرض مسألة حكم الانفحة والانفحة يقول قضي ابو يعلى نقل حنبل عنه انفحت الميتة طاهرة لأن اللبن لا يموت لا يموت فظاهر هذا طهرتها وهو قول أبي حنيفة والوجه فيه عموم نسقيكم مما في بطونه وذلك في حال الحياة وبعد الممات. وروى ابن عباس قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة الطائف في جبنة فقال أين يصنع هذا قالوا بأرض فارس قال أذكروا اسم الله عليه وكلوا ومعلوم أن ذبائح المجوس ميتة وقد باح أكلها مع العلم أنها من صنعهم وقد روي عن عمر وسلمان وعائسة وطلحة إباحة أكل الجبن الذي فيه أنفحة الميتاه انتهت رواية رواها حنبل والاستدلال لها رائع جدا ثم قال ونقل الميمون في الدجاجة إذا ماتت وأخذ منها البيض جائز وقال ليس البيض بمنزلة اللبن هذه, هذه رواية النجاسة ولا الطهارة الآن هو الرواية الأولى في إيش وش باقي هذه رواية النجاسة لكن لاحظ كيف سخرج رواية النجاسة يقول ونقل الميمون في الدجاجة إذا ماتت وأخذ منها البيض جائز وقال يعني لماذا ليس البيض بمنزلة اللبن هذا سائل يختلط والبيض جامد فظاهر هذا نجاسته واضح وهو قول مالك والشافعي والشافعي وجه هذه أنه مائع جاور محلا نجسا فنجسه كما لو حصل اللبن في ظرف نجس وبهذه المناسبة كتاب الروايتين المطبوع المسائل الفقهية من كتاب الروايتين فيه أخطاء كثيرة في هذا المقطع أخطاء في مطبعية يبدو يبدو أن أخطاء مطبعية يعني هو في الحقيقة يحتاج إلى تحقيق وشغل وهو رائع جدا حري بالعناية الحاصل الآن القاضي بيعلى يذكر روايتين عن المام أحمد رواها حنبل وهي الطهارة والثانية رواها الميمو وهي النجاسة والمذهب على الرواية التي رواها حنبل على الرواية التي رواها حنبل طيب يقول نجسة فلا يصح بيعها لأنها نجسة غير شعر ونحوه كصوف اقرأ كيف؟ المذهب على رواية النجاسة حنبال الشيوراوي هو. على رواية الميمون على رواية الميمون صحيح غير شعر ونحوه كصوف ووبر وريش من طاهل في الحياة لا ينجس بموت فيجوز استعماله هذا المذهب عليه جمهير الأصحاب أن هذه الشعر والوبر والريش إذا كان من طاهر في الحياة فإنه لا ينجس بموت وبناء على أنه لا ينجس يجوز استعماله وعنه أن هذه الأشياء كلها نجسة وعنه أن هذه الأشياء كلها نجسة لأنها من جملة الأش الميتة وأما تعليل الطهارة فما هو أن هذه الأشياء ليس فيها حياة ولا رطوبة أن هذه الأشياء ليس فيها حياة ولا رطوبة ثم قال وَلَا يَنْجُوْ شُبَاطٍ وَبَيْضَةٍ مَأْكُولٍ صُلُبُ, مأكول صلب, مأكول صلب قِشْرُهَا بِمُوتِ الطَّاعِ يعني قسرها صلب وما أبينا من حيوان طيب الآن البيض من الميت البيض من الميت إما يكون قشره صلب أو ليس ليس صلبا إذا كان قشر البيضة صلبا فهو طاهر بلا نزاع في المذهب فهو طاهر بلا نزاع في المذهب لماذا؟ قالوا لأن هذا القشر الصلب يمنع وصول النجاسة إلى داخل البيضة هذا أمر واضح وإن كان قشر البيضة ليس صلبا وإنما رقيق ففيه خلاف على المذهب أنه ينجس لأن المؤلف اشترط في البيضة أن يكون صلبة فعلى المذهب ينجس لأن هذا الغشاء الرقيق قد لا يمنع دخول النجاجة الغول الثاني الذي تبناه بقوه بن عقيل أنها طاهرة لأن هذا القشر وإن كان ليس صلبا إلا أنه كافي في منع دخول النجاسة لداخل البيضة وإذا كان كافيا فهي طاهرة وإذا كان كافيا فهي طاهرة الآن أخذنا الخلاف وعرفنا أن المذهب يشترط هذا الشرط وهو أن يكون قشرها صلب نعم في غير صلب. المذهب أنها نجسة والقول الثاني أنه طاهر إذا لأن هذا القسر وإن لم يكن صلبا إلا أنه كافي في منع دخول النجاسة إلى داخل البيضة وما أبينا وما أبينا من حيوان حي فهو كميتته طهارة ونجاسة فما قطع من السمك طاهر وما قطع من بهمة الأنعام ونحوها مع بقاي حياتها نجس غير مسك وفأرته والطريدة وتأتي في الصين نعم يقول وما بين من حيوان حي فهو كميتته معنى هذه القاعدة أن من فصل من الحيوان حال الحياة حكمه حكم ميتة هذا الحيوان من فصل من الحيوان حال الحياة فحكمه حكم هذا الحيوان ظهارة ونجازة واستدلوا بأمرين على هذه القاعدة المهمة الأمر الأول أن هذا هذه القاعدة متفق عليه. أن هذه القاعدة متفق عليها الأمر الثاني حديث بواقد الليثي أن النبي صنقال ما أبين من حي فهو كميتته وهذا الحديث فيه ضعف لكن تقدم معنا أن الحديث الذي فيه ضعف إذا أجمعوا على معناه تقوى بهذا الإجماع, تقوى بهذا الإجماع. فهذا أني دليلان لهذه القاعدة المهمة ورتب على هذه القاعدة هذا الفرع فقال فما قطع من السمك يعني وهو حي فهو طاهر لأن ميتة السمك طاهرة وما قطع من بهيمة الأنعام وهي حية فهو نجس لأن ميتة هذا الحيوان نجس إلا أنه يستثنى يقول غير, غير مسك وفأرته يقصد إلا الفأرة وما فيها من مسك إلا الفأرة وما فيها من مسك فهذه تجوز مع العلم أن الفأرة هما فيها من مسك إذا سقطت من حيوان ميتته نجسة مثل الغزال وهي تخصف من الغزال فالواجب أن يكون بناء على هذه القاعدة الواجب أن يكون نجسا بناء على هذه القاعدة ولكن مع ذلك هم يأخذون الفأرة التي فيها المسك إذا سقطت من الغزال وينتفعون بها بصنع المسك ما هو دليل هذا الاستثناء الكبير قالوا الدليل على هذا أنه ما زال عام المسلمين على هذا الأمر وهذا اتفاق عملي وهذا اتفاق عملي على هذا الأمر وهو كافي في استثناء هذه المسألة وأما كيف ينشع المسك والفأرة ففي خلاف لكن الذي ذكر الحافظة بن حجر أنه في وقت من السنة معين يجتمع الدم في مكان معين في عند سرة الغزال فينتفخ في ويمرض الغزال ثم بعد فترة يسقط هذا منها ويشفى الغزال فتأخذ هذه المسكة أو الفأرة ويستخرج ما فيها من المسك لكن كيفية وجود فأرة المسك هذه ليس علاقة في الحكم لكن هذا التصور يساعد على استثنائها لأنه لو لا الاستثناء لكانت القاعدة تدل على أنه نجس يقول والطريدة إذا طردت الطريدة وقطع منها فأن هذا المقطوع مقتضى القاعدة أن يكون نجسا لكنهم قالوا هو طاحل والدليل على هذا هو عمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا هكذا يفعلون أثناء الصيد ويأكلونها فهذان دليلان وسيأتي ذكر الطريدة كما قال الموالف رحمه الله في باب الصيد لكن ذكرنا ما يتعلق بالطهارة وفي هذا نكون انتهينا من كتاب الآن ونبدأ إن شاء الله الدرس القادم, القادم بباب الاستنجاء هذا الله أعلم صلى الله عليه وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى أليه أصحابه أجمعين